بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا تنزل ي من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون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 فقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها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 اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون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 انظروا الى ل الهدى ذ ي أنطق وفي الحديث و ن ظ ر و ا الى الجنه انظروا الى ي الجنه انظروا ل الى الجنه ظ ن ت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 ذلك جزاء أ ع د ا ا ء ل ل ه ا ل ن ا ر ل ه م ف ي ه ا دار ا ل خ ل د ز ع ل ب م ا كانوا بآياتنا ا يجحدون و ق ل ا ل ذ ي ن ربنا أرنا كفروا ا ل ذ ي ن أ ل ا ن ا م ن الجن و ا ل إ ن س ن ج ع ل ه م ا تحت أ ق د ا م ن ن ا ج ع ل ه م ا تحت أقدامنا ل ي ك و ن من ا ا ل أ س ف ن ي ن إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا, تخافوا ولا تحزنوا وابشروا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون نحن أ و ل ي ا ك م في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ا وفي ل آ خ ر ة و ل ك م ف ي ه ا م ا تشتهي أ ن ف س ك م و ل ك م ف ي ه ا ما تدعون نزلا من رفول رحيم ومن نزلا تدعون رفول ح أ س ن قولا م ن د ع ا إلى الله وعمل ص ا ل ح ا وقال إ ن موسوعه ن المسلمين ل ا ت ت ا ل ح س ن ا ا ل س ي ب للعلوم ا و و ة كأنه ي حميم ا ي ل ق ا ه ا إ ل ا الذين صبوا و م ا ي ل ه إلا موسوعه ي النابلسي ش ي ط ا نزغ ف س ت ع ا ل ل ه إنه هو ا م ع للعلوم ي م ن آ ي ا ت ل ا ل ل ي ل و ا م ي ه ا ر م ا ء الله ا ل ح س ر ى لا ل ل تسجدوا ش م س و ل للقمر ا و س ج د و ا ل ل ه النابلسي ذ ي خ ل ق ه للعلوم ه ا ا ل ن ا ر س ل ا ي م ي ن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 إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير أم من امن م ياتي امنا يوم ا ل ق ي ا م ة اعملوا ما شئتم إ ن ه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم م ا جاءهم و إ ن ه لكتاب ع ز ز ي ي ي لا أ ت ه ا ل ب ا ط ل من ب ي ن يديه و ل ا من خ ل ف ه ت ن ز ل من ح ك ي م حميد م ا ي ق ا ل ل ك إ ل ا م ا قد ق ي ل ل ه ا س م ن ق ب ل ك ربك إن ل ه الحسنى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 ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسلم الانسان من دعاء الخير وإنسان